أن تنتظر لقاءتنا الماضية بعد أن قطعنا عدة أشوات في علم الدعوة إلى الله عز وجل وبعد أعود الحميد أسأل الله عز وجل أن يكون حميدا نعود مرة أخرى إلى علم الدعوة إلى الله وإلى أصول وفن الدعوة إلى الله عز وجل فنقول وبالله التوفيق علم الدعوة إلى الله عز وجل هو أشرف العلوم بل أعظم العلوم كيف لا وهو الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل, الرسل إلى الأرض بل أنذل الله عز وجل الكتب لأهل الأرض فالدعوة إلى الله أيها الإخوة والأخوات هي تبليغ دين الله عز وجل هي تبليغ دين الله عز وجل وتبليغ رسالات الله عز وجل ونحن كمسلمون لا بد علينا أن نعلم أن الله عز وجل ما أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض حتى يعلمهم أمور دينهم فقط ثم يلقى ربه ويترك هذا الدين لمن علمه فقط انما ببركة الدعوة الى الله عز وجل التي سنها الله عز وجل في عباده المرسلين وفي عباده الذين حملوا الرسالة بعد المرسلين ليبلغوها بفضل هذه الدعوة انتشر هذا الدين وبفضل هذه الدعوة تعلم الناس هذا الدين وأنا أتعذب ممن يحصل العلوم الشرعية بأنواعها ثم يدفنها في ذهنه وفي قلبه ولا يبلغها إلى الناس بل أقول كما قال علماؤنا إن أصول الإسلام بنيت على عدة أمور أولا العلم بالإسلام العلم الشرعي بهذا الدين التعلم الشرعي ثانيا العمل بهذا العلم فلا ينبغي أبدا أن يتعلم المسلم أو تتعلم المسلمة دينها ثم لا تعمل بهذا العلم فآفة هذا العلم عدم العمل ثالثا وهو من أهم العناصر وهو موضوع لقائنا اليوم الدعوة إلى هذا العلم والعمل أولا العلم بالإسلام ثانيا العمل بهذا العلم ثالثا الدعوة إلى هذا العلم رابعا وأخيرا الصبر على الأدى في هذه الدعوة الصبر على الأدى في هذه الدعوة أظنكم فهمتم ما أقول أنه انبغي على كل طالب علم رجل كان أو امرأة أن يعلموا أن هذا العلم الشرعي إن لم يبلغ فلا بركة فيه ولا خير فيه وأنا دائما أركز على مسألة الدعوة إلى الله عز وجل لأن هذا الدين لا بد أن يكون له دعاه يحملون همه ويبلغونه كيف لا وقد قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين بل قال ايضا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة وسنتكلم ان شاء الله عز وجل في اللقاءات القادمة انقدر الله لنا اللقاء والبقاء عن اثاليب الدعوة وعن اصول الدعوة وعن ثم الدعوة الى الله عز وجل وعن افات الدعاء وامراض الدعاء وعن كل الامور التي تخص الدعوة وتخص الدعاء وأنا اليوم بدأت بفضل الدعوة حتى ندخل في علم أصول الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات هذا الدين لا يمكن أن يصل إلى الناس إلا بالدعوة لا يمكن أن يصل إلى الناس في شقة دقاء الأرض إلا بالدعوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو ولو آوى أحسن الله إليك أكثر بلغوا عني ولو آوى تخيلوا ورسول الله يأمره أن يبلغ ولو آوى فما بالكم بالعلوم الشرعية جميعا بل يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله حاضر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ولأن يهدي الله بك رجلاً وحداً خير لك من ثمر النعم خير لك من ثمر النعم والدعوة إلى الله أيها الإخوة والأخوات لا يحمل همها إلا الصالحون لأنهم هم ورثة الأنبياء فالأنبياء لم يورسوا درهما ولا دينارا إنما ورسوا العلم وجزاكم إنما ورسوا العلم ولذلك قال ابن القيم إن الدعوة إلى الله عز وجل هي عمل الأنبياء وعمل الصالحين وسلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين حملوا هذا الهم وعملوا وعملوا به والله لو نظرنا إلى سير السلف الصالح لا وجدنا أننا ربما نقرأ عن أساطير فمثلا لو أنكم قرأتم كتاب حلية الأولياء والله ستجدون فيه العجب العجاب من سلفنا الصالح كيف علموا وبلغوا وعملوا فهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله ومن أحمد إمام أهل السنة والجماعة بلغ دين الله عز وجل وصبر وتحمل في سبيل ذلك الألم بل والسجن بل والجلد من أجل ماذا؟ من أجل أن يبلغ دين الله وأن يبلغ الحق وأنا أخاطب الآن إخوة وأخوات المفروض أنهم من طلاب العلم فأقول لهم أيها الإخوة والأخوات أقول, أقول لكم أيها الإخوة والأخوات لا يمكن أبدا أن نجلس نحفظ المتون ونتعلم العلوم الشرعية ولا نبلغها للناس فكونوا دعاة مخلصين وانشروا دين الله عز وجل بقدر ما تستطيعون فإن فضل الدعوة عظيم وأول من يستفيد من هذا الفضل هو الداعي نفسه والداعية نفسها فأولوا من يستفيد هو الذي يدعو لا المدعو فقط أيها الإخوة والأخوات السلف الصالح بذلوا كل شيء وأنا بدأت بالإمام أحمد عليه رحمة الله لأن الإمام أحمد كملقب بإمام أهل السنة والجماعة بدل كل غالي ونفيس من أجل هذا العلم بل قال الهيثم ابن جميل عنهم إن لكل زمان رجلا يكون حجة حجه على الخلق ان لكل يكون حجه على الخلق وان الفضيله ابن عياض واحمد ابن حنبل حجه اهل زمانه لماذا لأنه حمل, لأنه حمل هذا الهم بل لما خرج إلى الإمام عبد الرزاق ليطلب العلم عنده انقطعت به النفقة أتدرون ماذا فعل؟ أكرى نفسه من بعض الحمالين يعني أجر نفسه كحمال حتى يصل إلى صنعاء ويصل إلى الإمام عبد الرزاق حتى إن أصحابه قبل السفر عرضوا عليه الموساه بالمال فلم يقبل من أحد شيئا الإمام أحمد كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة تخيلوا ثلاثمائة ركعة قيام لله عز وجل فلما مرض من الأصوات التي جلد من أجلها في فتنة خلق القرآن كان يصلي في كل يوم وليلة مئة وخمسين وكان اقترب من الثمانين من العمر يعم... يعلم ويعلم ويعمل يعلم العلم الشرعي ويعلم العلم الشرعي ويعمل بهذا العلم أيها الإخوة والأخوات كان أحمد يقع في كل يوم ما يقارب عشرين جزءا بل كان يختم القرآن في سبعة أيام وليال ورؤي عنه أنه كان يختم في كل ثلاثة أيام وليال الإمام أحمد رحمة الله عليه حمل هذا الهم وهو هم الدعوة والعلم وأنا بدأت به لأنني في كل لقاء معكم بإذن الله عز وجل سأضرب أمثلة للسلف الصالح حتى نعتبر به وحتى نعلم سيرهم كثير من أبنائنا اليوم ومن شبابنا وبناتنا لا تعلم عن السلف الصالح شيئا فقط يعلمون عن الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات واللاعبين واللاعبات ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنا الآن أتكلم معكم لنحمل هذا الهم ونبلغ هذا الدين فلا ينبغي أبدا أن نجلس نحفظ المتون ولا نبلغها ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالردل يوم القيامة فتندلق أقتابه خارج بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا هذا ما لك؟ يعني ما الذي أوصلت إلى هذا الجحيم؟ فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه فلا ينبغي أبداً أن نتعلم العلم الشرعي ولا نعمل به ولا ينبغي أبداً أن نتعلم العلم الشرعي ونكتمه قال صلى الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام مننا أرضو من الإخوة في نهاية اللقاء إن شاء الله عز وجل أن نفتح باب الأسئلة وأنا يعني أسعد بذلك بالرد على أي سؤال من الإخوة والأخوات ولكن حتى لا ينسحب بصوت الوقت من تحت يعني أيدينا سريعا فنكمل أولا بإذن الله عز وجل اللقاء ثم نجيب على كل الأسئلة وأنا معكم ان شاء الله عز وجل إلى صلاة الفجر ولن أطيل عليكم فالمحاضرة ستكون يعني سبع أو تمن ساعات فقط لمن أراد أن ينام معنا يعني لا تنزعجوا إنما يعني هو مزح بسيط ان شاء الله يعني لن تكون سبع ساعات أو تمن ساعات ونشيء لأن طبعا إن يعني ان قلنا ذلك سيخرج جميع الإقراء والأخوات إلا مراحم الله ويشردون منا يعني يعني اعود الى جزاكم الله خيرا لا لا لا ان شاء الله وانا عندي والله دوام يا غير كريم يعني انت صدقت <تصفيق> عندي دوام والله مثلي <تصفيق> احسن الله الى الجميع اخواني الكرام الدعوة الى الله عز وجل نعمة لمن اكرمه الله بها والمقصود بالدعوة إلى الله كما قلنا في البداية تبليغ دين الله عز وجل وتبليغ هذا الدين إلى غير إلى المسلمين وغير المسلمين فهو العلم بقواعد وأحكام وأسباب الشريعة التي يتوصل بها إلى تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة هذا هو معنى علم أصول الدعوة وعندنا أمة الدعوة نوعات أمة الدعوة أولا وأمة الإجابة ثانيا أمة الدعوة هم جميع العالمين من مسلمين وغير مسلمين وأمة الإجابة المقصود بهم الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون إذن عندنا أمة الدعوة كل من على وجه الأرض ينبغي علينا أن نوصل له دين الله عز وجل وأمة الإجابة هم نحن نسأل الله عز وجل أن نكون منهم والدعوة اصطلاحا يعني شرعا معناها أيها الإخوة والأخوات الدعوة إلى دين الإسلام قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال أيضا وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عن الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ يعني الذين سيدعون إلى هذا الدين هم المفلحون كما قال الإمام الطبري الدعوة هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل بل قال شيخ الإسلام إذن تيمية رحمه الله الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسل بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به وأنا سأقسم علم الدعوة إلى أقسام أولا أصول الدعوة إلى الله عز وجل ثانيا أساليب ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل ثالثا آتاة الدعاة وأمراض الدعاة في العصر الحديث رابعا أهم الصفات التي يجب على الدعية أن يتصف بها خامسا المصادر التي يعتمد عليها الدعية في دعوته وهي القرآن والسنة سادسا الثقابة التي يحتاج إليها الدعية وأخيرا الأخلاق التي يجب على الدعية أن يتخلق بها ونحن اليوم تكلمنا عن أصول الدعوة ومن أصول الدعوة إلى الله عز وجل أولا العلم العلم الشرعي العلم الشرعي فلا ينبغي أبدا أن يكون الدعية جاهلا لأن هذا العلم الشرعي إذا لم يتعلمه الداعي فلم يكون داعيا بعض الناس يعتقد انه اذا اعفى لحيته وقصر ثوبه والتزم بالسنة الظاهرة فقد جمع كل العلوم وهذا فهم طاصر فهم طاصر عند كثير من الملتزمين ظاهرا وبعض الاخوات يعتقدن أنهن إذا التذمنا بالحجاب الشرعي وبالأمور الظاهرية يعتقدن أنهن قد جمعنا كل العلم الشرعي وهذا أيضا قصور فالظاهر لا بد يكون عنوانا للباطن والظاهر جزء لا يتجزأ من هذا الدين فلا ينبغي علينا أن نهمل الظاهر ونخصل العلوم ونطلق الظاهر ولا ينبغي علينا أن نهتم بالظاهر ونطلق العلم الشرعي قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل زك الله عز وجل أهل العلم والمقصود بالعلم في القرآن كما قال أهل التبسير هو العلم الشرعي قال الله عز وجل وقل رب زدني علما مع عدم إهمال العلوم الدنيوية النافعة للإسلام والمسلمين ولكن أهل التفسير وعلماء التفسير قالوا إن الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه هم أهل العلم الشرعي لأنهم هم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله وإلى الجنة ولذلك من مصائب هذا العصر أنك تجد الرجل من أعظم يعني الناس مالا ومنصرا وتجده لا يعلم أبدا عن علوم الشريعة إلا قشورا تجده يخطئ في الوضوء ويخطئ في الصلاة بل يخطئ في العقيلة وتجد من, يعني من أرقى المناصب ومن أغنى الناس ولذلك يقول الله عز وجل دم الله عز وجل الذين يعلمون علوم الدنيا ولا يعلمون علم الاخره قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض عالما بالدنيا جاهلا بالاخره ان الله يبغض عالما بالدنيا جاهلا بالاخره بل بوب الامام البخاري البخاري باباً سماه باب العلم قبل القول والعمل ترزم الإمام البخاري في صحيحه باباً سماه باب العلم قبل القول والعمل الصوت هكذا واضح أم لا؟ أنا خفضت اللا اللاقت كما طلبتم هل الصوت واضح الآن؟ والله لا ادري لماذا طيب الان انا احاول تغفير الصوت حتى يصل الى الجميع هل الصوت الان طيب الحمد لله الحمد لله بواب الإمام البخاري بابا في كتابه سماه باب, باب العلم قبل القول والعمل وبدأ بقوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقدم الله عز وجل العلم على العمل وقال الإمام القيم رحمه, رحمه الله العلم قال الله, قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه فينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعلم. أن الناس يحتاجون إلى العلم أحوضوا منهم إلى الطعام والشراب. كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد. قال الناس إلى العلم أحوضوا منهم إلى الطعام والشراب. خيل له لما? قال لأنهم يحتاجون إليهما. يعني إلى الطعام والشراب في يوم مرة أو مرتين أو ثلاثة. اما حاجتهم الى العلم فبعدد انفاسهم الله أكبر فبعدد انفاسهم الناس يحتاجون إلى العلم بعدد انفاسهم بل قال صلى الله عليه واله وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض وان الله تعالى وملائكته يصلون على معلم الناس الخير فهنيئا لمن علم الناس الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من يريد الله به يفقه في الدين يعني من أراد الله به خيرا فقهه في دينه يعني من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين والعكس قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم أيها الإخوة والأخوات ينبغي على الداعية المسلم أن يحرص أن يكون دائماً من المتفقهين في دينه ومن العلماء بإحكامه ومن المعلمين للناس الخير وليحضر كل الحضر من الكلام بغير علم فالله عز وجل يقول ولا تقبه ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بل قال السلب لا تقل سمعت وأنت لم تسمع ولا تقل علمت وأنت لم تعلم ولا تقل رأيت أنت لم ترى وليحذر الداعية أن يفتي بغير علم قال الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا عرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفتحون متاع قليل ولهم عذاب أليم نعود بالله من ذلك أنا بدأت بالعلم الشرعي لأنكم طلاب علم وإلا يعني ينبغي أن يكون متصفا بصفات كثيرة ان شاء الله عز وجل ستأتي معنا في اللقاءات القادمة بإذن الله عز وجل بدأت بالعلم لأنه أهم سلاح للداعية قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي, أي على حجة واضحة وعلم واضح على الكتاب والسنة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله أيها الإخوة والأخوات الذي يعلم فضل الدعوة إلى الله يتمسك بها في كل حياته فيكفيكم يكفيكم أنتم كطلاب علم أن كل من تعلم منكم سيكون لكم نفس الأجر سيكون لكم نفس الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى هذا السؤال الثاني أولا ما معنى سلفي ثانيا هل كلنا آتمون أو بعضنا إذا لم نسعى للعلم الشرعي أخي الكريم هذا السؤال يعني انا ان شاء الله عز أزل سأجيب وأنتم وأنتم يعني سجلوا الأسئلة كميلا حتى يعني, يعني نجيب عليها بقدر ما نستطيع بإذن الله عز وجل و و وأبشروا بقدر ما نستطيع ويوفرقني الله عز وجل سأجيب عن كل الأسئلة التي تبحثون عنها وأسأل, وأسأل الله عز وجل أن يوفرقني وإياكم القول النافع والعمل الصالح الذي يعلم فضل الدعوة الذي يعلم فضل الدعوة هو الذي قام بالدعوة الذي يعلم فضل الدعوة الى الله هو الذي قام بالدعوة الى الله وعلّم الناس وأنا يعني سأنهي لقاءنا في أول درس من علم أصول الدعوة وأول عنصر منه وهو فضل الدعوة سأنهي هذا اللقاء من فوائد الدعوة إلى الله عز وجل بعدة مواقف حدثت معنا كطلاب علم ودعاه شخصيا تبين لكم ولكنا جميعا فضل الدعوة وتبين لنا أن الذي يستمر على هذه الدعوة سيفوز حتما إن شاء الله عز وجل في الدنيا والآخرة هذه المواقف لو أننا تدبرناها وعملنا بها ونوينا من هذه الليلة أن نكون دعاة إلى الله عز وجل ستصبح حياتنا كلها في سعادة والله عز وجل والله الذي رفع السماء بالعمل ما ظل الناس إلا بتقصير الدعاة إلى الله وما بعد الناس عن هذا الدين إلا بعدما قصر الدعاة إلى الله إلا رحم الله أول مثل أضربه أحد الإخوة من الدعاء ذهب إلى اليابان وما أدركم اليابان دولة من أعظم الدول اقتصاديا وتكنولوجيا وغيرها يقول الأخ وهو من أهل مكة ذهبنا إلى اليابان وبنية الدعوة طبعا وطبعا اليابان كما تعلمون يعني لهم ديانة خاصة تسمى الشنتو وإن شاء الله عز وجل سنتكلم عن بعض الديانات المشهورة من ضمن يعني لقاءاتنا في علم الدعوة يعني سأعرج وأزعجكم قليلا بصوتي ولكن والله إنما هو يعني حبا في نصر الخير لي ولكم. سنتكلم أيضا عن الدينات المشهورة ومنها في اليابان الشينتو وفي الصين الكنفسيوتية وفي الهند البوذية وغير ذلك وفيكم الأخ ذهب إلى اليابان للدعوة إلى الله عز وجل وتدبروا معي فضل الدعوة بعظم الدعوة يقول دخلنا إلى مقهى مليء بالناس من, من اليابانيين وأنا يعني يقول عن نفسه أنا طالب علم مبتدئ يقول ومعي مترجم أخ ياباني مسلم يقول الأخ فبدأت أول فبدات أول دعوتي بقراءة القرآن فقط على قوم بعضهم بوذي وبعضهم يتعبد بالشنت المزعومة هذه ويعني كفار كلهم يعبدون أصناما مزعومة يقول فبدأت بقراءة القرآن طبعا دخل الأخ بالثوب الأضيض على السنة والعمامة واللحية منظر منظر غريب امام هؤلاء الكفار فجلس وبدوا يشربون الشاي او العصير يقول فبدأت اقرأ القرآن بصوت الندي والاخ يعني مكاويا من اهل مكة ولكنه بالاصل من برما حرروا حرر الله عز وجل بلاده يعني اراكان من الكفصار الوثنين في برما اخواننا المسلمون في برما يقتلون ويعذبون نسأل الله عز وجل أن يحرر بلادهم من هؤلاء الكفار الأخ برماوي يقين في مكة وهو طبعا من أهل مكة وأهل برما يتميزون بالصوت العذب ومن أشهر القراء الذين يعني لهم أصول من برما الشيخ محمد أيوب كما يعني يتسمعون عنه فهم يتميزون بالصوت الجميل الشاهد أن الأخ بدأ يقرأ القرآن أمام هؤلاء يقول فلما بدأت أقرأ القرآن انقلب المقهى رأسا على عقب وبدأ هؤلاء الناس يدخلون عليه ورأيت منظرا عجيبا يقول فوجئت أن هؤلاء يرتمون في الأرض ويصرعون ويصرخون صراخ الممسوس والعياذ بلا من الشياطين فاستمررت في القراءة والأخ يقول الأخ الياباني الذي كان معه يقول يا يا شيخ فلاد اقرأ استمر يقول كلما اقرأ كلما هؤلاء يتقلمون على الارض مثل الشياطين طبعا انا طبعا امين لكم السبب ولكن الاخ يقول والعياذ بالله ثم بدأت استمر في القراءة ورويدا رويدا بدأ هؤلاء يهدؤون يهدؤون يعني درزة بدرزة فلما انتهيت من سورة طاها وما ادراك ما طاها وما ادراك ما سورة طاها تزلزل الجبال يقول فلما انتهيت جاءوا علي بالعشرات يقولون ماذا كنت تقرأ ما الذي كنت تقرأه يقول اقرأ القرآن وما القرآن يقول هذا كتاب المسلمين الذي انزله الله على طول ومن, المسلمين؟ ومن المسلمون هؤلاء يقول بدأت اعرفهم شوفوا فضل الدعوة انظروا الى فضل الدعوة يقول فعلمت ان هؤلاء فعلا ممشوثون من الشياطين فالشياطين يدخلون هذه التماثيل المدعومة ويفقنونهم فلما قرأ الأخل القرآن انزعجت هؤلاء الشياطين انزعج هؤلاء الشياطين وبدأوا ينطقون ويصرعون هؤلاء المساكين ويعني انا من الله علي منذ خمسة عاما بعلم الرقية الشرعي وأنا أرقي ولله الحمد منذ خمسة عاما ورأيت العجب العجاب في يعني في محادثاتي الكثيرة مع الجن سواء مسلم او غير مسلم والعياذ بالله اسال الله عز وجل ان يرزقنا ويرزقكم الاخلاص فانا اعلم فضل القران ولله الحمد من من الرقيه التي يعني جربتها ف يعني رايت بعيني وليس ما راك من سمع كما تعلمون فالاخ يقول فجاءوا علي وقالوا لنا ما هو هذا الدين فبدأت أسرد عليهم يقول فما خرجت حتى أعلن ثمانية عشر يابانيا الإسلام أمامي في هذا المجلس الوحيد وقالوا علمنا الإسلام فعلمتهم طبعا عن طريق الأخ المترجم فأسلموا لله ونطقوا بالشهاد وقالوا هذا هو الدين والله مرتحنا وما سكنت قلوبنا إلا بهذا القرآن حفظنا يقول فبدأت أحفظهم الفتحة نفس المجلس وأحفظهم يقول هو الله أحد فقط يقول فلما حفظوها وكرروها بطبعا بلطن أعجمي يقول شعروا براحة عجيبة قالوا هذا هو الدين وهذا هو فعلا كلامه رب العالمين وسبحان الله رجع إلى مكة المكرمة وكان على اتصال بهم سبحان الله ودعاهم إلى الحج في هذا العام وأدى هؤلاء الثمانية عشر الحج في نفس العام بل قامت قناة المجد بعمل لقاء مع هذا الأخ وأنا رأيت هذا اللقاء ويعني تخيلوا أن هؤلاء الثمانية عشر بعد أن حجوا وتعلموا هذا الدين رزعوا بعد يمكن سنة أو سنتان أصبحوا من الدعاء الكبار في اليابان هذا بسبب ماذا هذا بسبب الدعوة وبسبب حمل الهم حمل هم الدعوة إلى الله عز وجل يقولون والله ما كنا نعلم أن هناك دينا يسمى الإسلام إلا بعد ما رأيناك أنت ما كنا نعلم أنه يوجد دين يسمى الإسلام فيعني أنا أبشر الجميع بعد الحملة الشرسة التي يقودها الصليبيون واليهود منذ عدة أيام على نبينا صلى الله عليه وسلم أبشرهم أن, أن ما من موقف يقومون به بسبب رسولنا أو بسبب ديننا إلا ويدخل الناس بسبب هذا السبب في دين الله أفواج وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حبا عمليا لا حبا قوليا يعني أنا أنظر إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أنظر إلى يعني بلاد المسلمين وما حدث فيها من مظاهرات وغير ذلك يعني على السفارات الأمريكية مثل عندنا في مصر مثلا او في بعض الدول أحزن يعني مما يحدث من تكسير ومن قتل ومن لا والله هذا يعني, يعني ليس حبا حقيقيا ولا حبا عقلنيا إنما الحب الحقيقي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والدعوة إلى دينه فالناس أيها الإخوة والأخوات يحتجون إلى من يعلمهم دينهم أحد الإخوة من أوكرانيا اتصل علي منذ عدة ايام ودعاني الى زيارة اوكرانيا بل قال لي والله نحن نري الاخ تونسي يقيم في اوكرانيا يقول والله نحن نتمنى ان نرى واحدا بلحية وبثوب ابيض يعلمنا فقط صفة طبوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول نتمنى ان نرى يعني داعيا اسلاميا يعلمنا صفة الوضوء ويجيب لنا على, على أسئلة بسيطة لو يعني لو علمها طالب العلم يتمنى أن يذهب ولكننا قصرنا ولكننا يعني إلا رحم الله طبعا نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأنا والله بعدما سمعت من هذا الأخ تمنيت لو أن لي يعني جنحان أطيروا بهما إلى هناك لأن يعني, يعني نحن جربنا الدعوة ولله الحمد وعلمنا أن والله الناس أحوج إلى هذا العلم من الطعام والشراب أنا كنت في مصر منذ يعني شهر وجلست في مصرنا الحبيبة يعني تقريبا ما يقارب الشهرين وطبعا بعد أمن الله عز وجل على, على أهل مصر بالثورة يعني انتشرت الحرية في كل مكان فيعني في أنا ظللت ثلاثة سنوات يعني ما أسافر إلى مصر لظروف خاصة به في المدينة ثم أكرمني الله عز وجل ونزلت وسفرت أنا وأهلي وأولادي فوجدت الدين ينتشر بصورة عجيبة والالتزام ينتشر في مصر بصورة عجيبة جدا وطبعا أكرمنا الله بعد أن يعني أسقط الله التوغيث الذين حرموننا من الدعوة وكنا وهم طبعا أمن الدولة وغيرهم وكانوا يمنعونني وغيري من الدعاء فلما من الله عز وجل علينا ويعني ذهبنا إلى قرى وذهبنا إلى مدن وذهبنا إلى محافظات غير يعني المحافظة التي يعيش بها فوجدت والله حبا عجيبا من الناس يعني لهذا المنهج يأخي جزاك الله خيرا نسأل الله الإخلاص في القول والعمل أيها الإخوة والأخوات أيها الإخوة والأخوات الـ الـ الناس في غفلة لا يمكن أن يفيقوا منها إلا بالدعوة إلى الله عز وجل لا يمكن أن يفيقوا منها إلا بالدعوة إلى الله أنا رأيت رجلا بلغ من العمر ما يقارب الخمسة وستين عام ولا يعلم صفة ودوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بصور خطئة كما كما كنا نفعل نحن وطبعا يعني الداعية ينبغي عليه أن يعذر غيره من الناس من عوام الناس أو من, أو, أو من الذين يجهلون السنة فنتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا جلست مع هذا الرجل وأنا أعلمه صفة الوضوء وأنا يعني قلبي يعتصر ألما وحزنا الذي ورجل يعني صاحب منصب نعم صديقتي يعني انا ان شاء الله ساتكلم وهذا ايها الاخ الاخ الكريمه أم عمر هذه يعني النقطه التي تتكلمين عنها اعتبرها من افات الدعاة وان شاء الله يعني سنتكلم عنها وانا سافرد يعني عده لقاءات لهذا الامر لاننا اول لاننا أول الناس الذين يعني ينبغي عليهم أن يسمعوا هذا الكلام فضيلة شيخ محمد حسين يعقوب له صيف قديم درس حضرناه يعني منذ تقريبا عشر سنوات محاضرة تسمى التزام الغشاشين وهو موجود على على صفحة الشيخ على النت محاضرة قيمة ووالله أيها الإخوة والأخوات يعني لو تكلمنا عن عن الأفات سنحدى ولكن يعني دعونا الليلة نتكلم عن فضل الدعوة حتى تتحمس قلوبنا ل... ل... يعني للدعوة إلى الله ولنشر هذا الدين بين الناس انا بدأت فقط بالعلم لأننا ينبغي علينا أن نتعلم العلم الشرعي ثم نعمل بهذا العلم ثم ندعو إلى هذا العلم ثم نصبر على الأدى في تبليغ هذا العلم أختم ب... يعني هذه القصة الأخيرة التي يعني رويت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وهذا يبين يعني فضل الدعوة إلى الله عز وجل وسمحوني إن كنت قد أطلت عليكم الإمام أحمد قيل أنه رأى رجلا في المنام بعد أن مات يتقلب في الجنة فقال له فقال له يا فلان من الذي أوصلك إلى هذا قال يا إمام وصلت إلى هذه المنزلة في الجنة بفاتحة الكتاب علمتها لمرأة عجوز تخيلوا فاتحة الكتاب الفاتحة علمها لمرأة عجوز ما كانت يعني تحفظها فرفع الله عز وجل هذا الرجل إلى عليين في الجنة بسبب هذه يعني السورة فكم قصرنا نحن مع جيراننا ومع أهلنا ومع يعني أصدقائنا ومع زملائنا في الدعوة إلى الله فشمروا شمروا أيديكم وجدوا في طلب العلم الشرعي وبلغوا هذا العلم الشرعي بأصوله على منهج أهل السنة والجماعة واعلموا أن الله عز وجل مطلع على قلوبكم ولو علم الله صدقكم والله لفتح على أيديكم البلاد وفتح قلوب العباد لكم أيها الإخوة والأخوات هكذا قد انتهينا من أول محاضرة في علم أصول الدعوة إلى الله وكانت عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم ولكنني أختم بعدة مواقف للسلف الصالح الدعاء الذين نشروا دين الله عز وجل ويعني يعني هذه المواقف اذكر نفسي واياكم بها واسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم بها وابدا ب يعني امام من أئمة السنه وإمام من ائمه الدعوه وهو الإمام قرظ ابن ودره وهذا الرجل يعني قال فيه الإمام ابن عيينه قال سأل كردل ابن وبره ربه أن يعطيه اسم الله الأعظم بشرط أن لا يسأل به شيئا من الدنيا انظروا أراد وطلب من ربه أن يعلمه اسم الله الأعظم بشرط على أن لا يسأل به شيئا من الدنيا تخيلوا تخيلوا النية قيل فأعطاه الله ذلك أعطاه الله وعلمه اسم الله الأعظم فسأل الله أن يقوى سأل الله أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاثة ختمات الله أكبر يعني, يعني لما علم اسم الله الأعظم ما استغله في الأموال والقصور والنساء والدور ولا وال... إنما سأل اسم الله الأعظم ليعينه ويقويه على أن يختم القرآن في اليوم والليلة كم ختمة ثلاثة مرات من منا يختم القرآن في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع نحن ضائعون ومقصرون إلا أن يتغمدنا الله برحمته بل هذا الرجل دخل عليه أبو داود الحفري يقول دخلت على كرز ابن وبره بيته فإذا هو يبكي فقلت له يا إمام ما يبكيك قال إن بابي مغلق وإن ستري لمسدل ولكنني منعت حزبي أن أقرأه البارحة وما هو إلا بذنب أحدث الله أكبر يعني ردوا سأل الله اسم الله الأعظم ليعينه على أمور الآخرة ورغم ذلك يتهم نفسه بالذنب بل قالوا كان كرز ابن وبرى كان له عود في محرابه يعتمد عليه إذا نعس حتى لا ينام حتى لا ينام بل قال خلف ابن تميم يقول سمعت أبي تميم يذكر قال قدم علينا كرد بن وبر الحارثي من جرجان يقول فذهب إليه قراء الكوفة ليتعلمون منه يقول فكنت في من أتاه وما سمعت منه إلا كلمتين قال صلوا على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فإن صلاتكم تعرض عليه وقال اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير طول المجلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحسن خاتمة يقول وما رأيت في هذه الأمة أعبد من هذا الرجل كان إذا سافر يصلي في محمله فإذا نزل من هذا المحمل صلى على الأرض وافتتح بالصلاة أيها الإخوة والأخوات بل من أعجب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله القبول لي ولكم بل من أعزب ما قرأت عن هذا الرجل ان هذا الرجل روى عنه أبو سليمان وكان من صلابه قال صاحبته كردا إلى مكة فكان إذا نزل أخرج ثيابه فألقاها في ثم تنحل الصلاة فإذا سمع رغاء الإبن أقبل يقول فاحتبس يوما ولم نره فانبث بعض اصحابه في طلبه يقول فكنت انا في من طلبه ابحث عنه قال فاصبته في مكان يصلي في ساعة حارة شديدة الحار واذا بسحابة تظل تخيلوا سحابة تظل هذا الرجل يقول فلما رآني اقبل نحوي وقال يا أبا سليمان لي إليك حاجة قال قلت وما حاجتك يا أبا عبد الله قال أسألك بالله, أسألك بالله أن تكتم ما رأيت عني لا يريد الرياء انظروا قال قلت ذلك لك يا أبا عبد الله يقول فأوثق لي يعني أعطني عهدا يقول فحلفت أن لا أخبر أحدا حتى يموت الله أكبر وهذا من كرم أسأل الله عز وجل أن يزمعني وإياكم على خير دائما وهكذا قد انتهى أول لقاء من لقاءتنا في علم أصول الدعوة إلى الله عز وجل ويعني أسأل الله عز وجل أن لا قد يعني صدعت رؤوسكم وأزعجتكم ولكنها يعني لقاءات مباركة تشهد لنا عند الله عز وجل فهذا مجلس, مجلس علم تحضره الملائكة ويذكرون الله عز وجل في من, عند في من عنده أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزاننا جميعا يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفتح الآن باب الأسئلة ومن أراد أن ينصرف فلينصرف ويعني جزاك جزاكم الله خيرا وجزاكنا الله خيرا نفتح الآن باب الأسئلة لمن يعني يريد أن يعني يسأل و يعني انا معكم إن شاء الله عز وجل إن شاء الله ان أحيان الله عز وجل يوم الاثنين سنتكلم عن السيرة النبوية لقاء عن السيرة النبوية العطرة على على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلوا على طول الله صلى الله عليه وسلم ويوم الخميس بإذن الله عز وجل إن قدر الله لنا لقاء والبقاء سيكون يعني عن مادة تسمى الغزو الفكري والغزو الفكري من أهم المواد التي لا بد للدعية أن يعلمها فالآن يعني نفتح باب الأسئلة ونسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على يعني القول النافع والعمل الصالح تفضلوا من أراد أن يكتب سؤالا فليكتبه صدر ياخد أكون أبو عبد الرحمن تفضل السؤال الأول يذكر لها خيرا الله يحفظك يا أختي فاطمة بارك الله فيك نسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الخير ان شاء الله المحاضره ربما تكون يعني إن شاء الله سجلت تسمعيها من البدايه ان شاء الله الاخ يسال يقول ما معنى كلمه السلف يعني الاجابه بسيطه جدا وطبعا هذا السؤال انا سؤل يعني سئلت عنه آه يعني آه لا يعني لا اقول إن كنت يعني ابالغ مئات المرات او يعني آلاف المرات في مصر وفي, وفي السعودية وفي غيرها من يعني المواقف التي كنا فيها والإجابة بسيطة جدا يعني كلمة سلفي أبشر يا أخي حاض أبشر يا أخي كلمة سلفي من اسمها اولا كلمة سلفي من اسمها وهي كلمة السلفي وكلمة سلف معناها ما مضى قال الله عز وجل عفى الله عما عم سلف يعني عما مضى وقال أيضا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخري فسلف يعني مضى ونحن نقول إن السلف الصالح هم الذين مضوا من علمائنا ونحن أصحاب نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم فالسلف الصالح هم الصحابة الكرام الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الأئمة الأربعة والتابعين وتابع التابعين وعلماؤنا يعني السالفون إلى العصور التي وصلنا إليها الآن هذا المعنى يعني اللغوي والاصطلاح لغة يعني ما مضى واصطلاحا يعني شرعا هم السلف الصالح ومعنى يعني بلغة العصر الحديث سلفي بزيادة اللام ويعني ولم الانتساب إلى الكلمة لغة هو الذي يتبع السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأئمة الأربعة ومن التابعين وتابع التابعين والذي يتبع السلف الصالح على منهجهم وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وهم طبعا ما أخذوا إلا من يعني بستان نبوة ويطبق كلام الله وسنة رسوله بحذافيرها يعتقد اعتقادهم ويتعبد عبادتهم ويقرأ كتبهم ويحب منهجهم ويقرأ لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله ورسوله وما وصلنا هذا الدين عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق السلف الصالح الثابت الصحيح وقال الصحابة والعلماء إن لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة يعني إذن ديننا مبني وديننا وعقيدتنا السلفية الصحيحة هي اتباع القرآن ثم السنة ثم الصحابة رضي الله عنهم ثم الأئمة الأربعة إن لم, يجد إن إن لم يوجد من أقوال هؤلاء الكرام فنرجع إلى تلام أهل العلم الموافق للكتاب والسنة فنحن لم نبتدع لا مذهب ولا جماعة ولا حزب ولذلك فهم الناس هذه الكلمة خطأ اعتقدوا ان سلفي معنى ان له حزب لا يا خي سلفي هو الذي يتبع سلفه, سلفه الصالح من الصحابة والتبعي ويطبق ما قالوا ليس لنا جماعة وليس لنا حزب ونحن يعني نحارب العصبية وانا لما نزلت الى مصر فوجئت انني يعني عندما أدخل أي مصطحة حكومية أو أخطب زمعة أو ألقي كلمة أو ألقي درس أو محاضرة فعوام الناس يسألونني يقولون يا شيخ أنت سلفي ولا إخواني ولا تبليغي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي الكريم انا لا ليس لي لا جماعة في هذه ولا هذه ولا هذه إنما انا أتبع السلف الصالح يقولون ومن هم السلف الصالح أقول لهم الرسول والصحابة والتابعون ما ثبت عن النبي نفعله وما عذر منه رسول الله نتجنبه قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واحذبكم الله فلا صوفي ولا تبليغي ولا إخواني ولا جماعة ولا يق... المسلمون سماهم الله مسلمين قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ليس لنا جماعة ولا حزب وأنا دائما يعني كما قال علماؤنا أحارب هذه الحزبية وأقول أيها الإخوة إن ظهرت أحزاب من أجل الأمور السياسية المتجدة فلا عيب ولكن بغير تعصب ولا غلو يعني أنا نزلت إلى, إلى مصر وأضرب يعني مصر مثلا لأني لم لم أسافر إلى أي مكان في العالم غير السعودية ومصر ومصر طبعا مليئة بهذه الأفكار وأنا بفضل الله عز وجل جلست مع هذا وهذا وهذا وجلست مع كل الأفكار التي تغطر ببالكم وسمعت منهم ومن هؤلاء ومن هؤلاء فأتعجب ممن يتهموننا بأننا أصحاب مذهب جديد لا والله لا نحن وهابيون كما يقال ولا نحن يعني لنا حزب ولا غير ذلك إنما نحن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصلت الإجابة أخي فهمت الإجابة الحمد لله السؤال الثاني الأخ يقول هل نحن آتمون إن لم نطلب العلم الشرعي أم هو فرض كفاية سؤال جميل يا أخي سؤال جميل وجزاك يا أخي أخي الكريم أهل العلم قسموا العلم الشرعي إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية وركز معي كما قال أهل العلم فرض العين هو الذي ينبغي على المعين وعلى المسلمين ألا يجهله أبدا هذا فرض العين مثل ماذا؟ مثل الصلوات ومثل الزكوات ومثل الحج إن أراد أن يحج ومثل الصيام فرض عين على كل مسلم إن أراد أن يتعبد وأن يعبد الله عز وجل أن يتعلم هذا العلم كيف تصلي وأنت لا تعلم فقه الصلاة كيف تتوضأ وأنت لا تعلم فقه الوضوء إذن هذا فرض عين إن أردت أن تحج أصبح فقه الحج عليك فرض عيد إن أردت أن تزكي أصبح فقه الزكاة عليك فرض عيد إن أردت أن تقسم الميراث أصبح علم الفرائد عليك فرض عيد وغير ذلك هذا هو فرض العيد فرض العين أن, ت... أن تعلم كل ما يخص ما تتعبد به لله عز وجل تفضل يا أخي أما فرض الكفاية هو الذي إذا قام به أهل العلم الكبار سقط عن الباقي مثل علم المواريث بكامله ب... ب... ب... مثل علم مصطلح الحديث الموسع مثل علم الرجال هذه يعني إذا قام بها هؤلاء العلماء سقطت, سقطت عن الباقي يعني إن لم يجد علماء للشريعة في علم الفرائض نأثم كلنا ينبغي علينا كلنا أن نتعلمها إنما مدام هناك علماء يفتوننا بعلم الفرائض أو علماء يفتوننا بعلم الحديث فأصبح الفرد كفاية أما المسلم والمسلمة إذا أراد أن يعبد الله عز وجل لا يعبد الله إلا بما شرع وإلا بما بلغ رسوله طيب كيف يعلم هذا؟, يعلم هذا عن طريق أهل العلم وهذا هو العلم الشرعي فالمفروض عينيا علي وعليك فهل يعني هل يوجد واحد لا يصلي هل يوجد واحد عاقل لا يتوضأ لا طبعا فينبغي عليك أن تتعلم العلم الشرعي الخاص بهذه المسألة الصيام كيف نصوم ونحن لا نعلم فقه الصيام أصبح تعليم يعني فقه الصيام فرض عين عليك ولكن اهل العلم قالوا ان هذا العصر الذي انتصر فيه الجهل وسمعتها والله من كثير من أهل العلم هو من عدوى والمغرب العربي قالوا ان هذا العصر العلم الشرعي الان كله فرض عين على كل مسلم العقيدة والفقه واصول الفقه ومصطلح الحديث وعلم الدعوة الى الله والفرائب وعلم اللغة العربية وعلم, الـ الـ الـ وعلم الرجال هذه كلها اصبحت يعني فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها لأن يعني هذا العصر انتصر فيه الجهل ولما يعني قل فيه أهل العلم ظهر فيه أهل الضلال من أهل البدع على الفضائيات يعني الضالة المضلة من بعض الفرق بل بعضها فرق كافرة والعياد بالله مثل البهائية والقديانية والأحمدية وغيرها فأهل العلم يحمسوننا ونسجعوننا على أن نتعلم العلم الشرعي وننشره وأول الذين يحتاجون إلى الجعوة هم أقرب الناس إليك أهلك وأولادك وزيرانك وأقرباءك قال الله عز وجل النبي وأنذر عشيرتك الأقربين وصلت إجابة أخي مجزاك. الاخت تسأل وتقول كيف نجعل الابطال يعشقون قراءة وحفظ القرآن الكريم سؤال جميل سؤال جميل انا يعني احيلها على مكتبة صيد الفوائد مكتبة ايش صيد الفوائد مكتبة عظيمة جدا وعليها الات من الكتب المجانية وسبحان الله منذ يعني عدة ايام كنت يعني اقرأ في بحث لاحد الاخوات البحث يسمى اثنان وتسعون تحذب الاطفال في الصلاة صيد الفوائد نعم اكتبها على, على الباحث جوجل وستأتي يعني المكتبة وفي درر من الكتب كل ما تبحث عنه الاخت او يبحث عنه الاخت الكتاب اسمه 92 طريقه لتحبيب الاطفال في الصلاة والاخت يعني تتكلم ايضا من ضمن الاشياء عن يعني كيف يحب الطفل حفظ القرآن وايضا حتى على نفس المكتبه وهو باب التربيه ستجد عدة كتب يعني لتحفيز الاطفال في حفظ القران الكريم اختصر واقول منها اولا يعني تسجيل البنات أو الأولاد في دار تحفيظ سواء يعني خاصة بالولد او بالبنت الولد في المسجد أو في دار تحفيظ والبنت في دار تحفيظ مع البنات نعم للصلاة وأيضا ستجري عدة كتب في تعليم الأطفال وتحبيبهم إلى حفظ القرآن كثيرة جدا يعني أنا حملتها على جهاز اللفتوب ولكن انا الآن يعني أتكلم معكم من عن الجهاز المكتبي فإن شاء الله تدخلوا على المكتبة وستجدون كل ما تريدون يعني منها ما تريدون منها تسجيل الأبناء والبنات في إدارة تحفيظ منها إعطاء الهدايا التسجيعية للأطفال منها كذلك يعني الهدايا العينية والمدية للأطفال منها يعني إخراج الأطفال إلى فسح طرفهية مباحة منها أن يحب الطفل معلمه أو تحب البنت معلمتها وكذلك عدم الضغط النفسي على الطفل يعني بعض الأباء والأمهات يمسك الولد من من ثلاث أو أربع سنوات ويجبر الطفل بالضرب وبالعمف كي يحفظ قرآن ويقول انا أريد ولدي أن يحفظ القرآن ويختم على سبع سنوات لأخي هذا شيء طيب ولكن ينبغي أن يكون هذا بالرفق والليل يذاكم الله وغيرها إن شاء الله من يعني الأمور ستجدونها على هذا الموقع بإذن الله عزيزا الأخت تسأل وتقول يا شيخ بما تلصي أخوات يريدنا إقامة معسكرات تحفيظ وتوفرة الأسباب ولكن بقي الابتلاء في من تشرف وكل يريد راية مع أنه هناك, هناك يعني خطة عمل فهل نتركه إذا حصل الخلاف بينهم أختي عفوا يعني لو, لو, لو توضحي السؤال وفيكم يا فضلا بس يعني لو تكتبي السؤال بترتيب أفضل أقول حفظاتكم الله يا شيخ أنا في إيش؟ الكتابة غير واضحة لو تكرمتم السؤال يكون يعني مرتب أكثر من ذلك؟ أنتم نمتم ولا إيش يا أخوة؟ الأخوات ناموا والأخ نام الأخوة ناموا ولا إيش؟ نمتم؟ الأخت بتقول نعم طيب حاضر بالنسبة يعني لسؤال الاخت تقول عن الخلاف الذي يحدث بين الأخوات في العمل الدعوي اولا يا أختي الكريمة لا يوجد مع يعني بعد إذن الأخ أبو عبد الرحمن سأجيب على الأخت انا الآن فهمت السؤال لا يوجد أبدا على وجه الأرض بشر إلا ويحدث بينهم الخلاف هو يعني انا معكم أن المصيبة يعني إذا حدثت بين طالبات العلم وبين الدعيات تكون أكثر ولكن يعني مع احترام من هؤلاء الداعيات وهؤلاء الدعاه ليسوا منائك كلهم بشر ليسوا منائك لا بد ان ان يحدث بينهم يعني قيل وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يئس ان يعبد في ارض العرب ولكنه لم يياس من التحديج بين المسلمين والشيطان ما ياتي لرجل او امراه والعياذ بالله في خمار عفوا في اللفظ ما كان فسق وفجور انما يأتي يعني لامثالنا وامثالكم في العمل او يحرّج بينهم ويحرّج بين الأخوات طيب وما الواجب على الأخوات الواجب على الإخوة والأخوات أن يصبروا على بعضهم البعض لازم نصبر على بعض ونتحمل بعض وحتى أن, إن تعصّرت الأخت لرأيها قولي لها يا أختي الكريمة بيني وبينك الدليل الشرعي بيني وبينك الدليل الشرعي وأرضي عليها الدليل أن يعني أن ان استجابت تحيها لان لم تستجب فيعني الله عز وجل لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولا ينبغي ابدا ان نتقاتل ونختلف والله ايها الأخ يعني الاخوه والاخوات أنا في يعني في سفرتي الماضيه في في مصر جلست مع اخوه كثيرين ويعني وجدتهم ياكلون في بعض بل بعض الشباب يعني الاغر تعد علي ب... ب... بعدة الفضل في... في مجلس علم كنت أتكلم فيه ورد علي بمنتهى الوقاح وتحملته وصبرت عليه ويعني لم أعره اهتماما وبعد أن انتهى الدرس جئت به وتنصحت معه وقلت أخي أنا يعني أكبر منك بما يقارب عشر سنوات أو اتنشر فيعني فإن لم تحترم يعني شخصي كطالب علم احترم سني يعني احترم أنه من أكبر منك ويعني تناصحت معه بأدب وهو يعني أرد علي بمنتهى الوقاح ولكن ينبغي علينا كدعاء وكتلاب علم أن نصبر على بعض وبفضل الله عز وجل لما رضقني الله الحلم مع هذا الأخ الأغر الشاب الصغير لسه بفضل الله كل يعني الإخوة الذين كانوا موجودين ساعدوا بحلمي عليه وأنا للعلم يعني يعني, يعني أسأل الله عز أن أن يهديني عصب شوي يعني نيرفوس كما يقولون ولكن يعني أحاول أن أكتب من وما أدبني وما أدبني وأدب شخصاتي إلا الدعوة ورب الكعب يعني كنت عصبيا جدا ولكن الله عز وجل أكرمني وهذبني بهذه الدعوة فتحملت هذا الأخ وتحملت يعني عفوا وقاحته في الرد وهو والله يعني ربما لا يعلم أصول هذا العلم بل سألته سؤالاً قلت كم عدد غز غزوات الرسول والله ما رد علي أحد واللي رد رد خطأ يعني تخيلوا أصول العلم عدد غزوات الرسول ما أعرفها طب ما هي مراتب القدر طب ما فرق بين كدر ما أعلم وكنت أسأل أسئلة بسيطة جداً تظهر طلاب العلم من الجهلاء ورغم ذلك رد علي فالشاهد أنه لابد أن يحدث خلاف بين الإخوة وبعضهم ولابد أن يحدث خلافات بين الأخوات وبعضهن فينبغي على الأخوات أن يتحملن بعضهن وينبغي على الإخوة أن يتحملوا بعضهم ويصبروا ولا يعني يحملوا في قلوبهم غشا لبعض تقول الأخت أقصد أنه إذا وكل لك عمل دعوي مثل ترتيب البرامج ولكن الشيخة تريد أن تقوم بكل شيء مع أن خبرتها بالقرآن والأخت الأخرى علاقتها بالشيخات وتعرف تتعامل مع البرامج وتنسيقه بعد الله هل يعني تتركه ولا تعمل فيه تتزن تتزن بالمشاكل يعني انا أنصح الأخت يعني ان ان تترك هذه الأخت التي تبحث عن المريسه وتبحث عن يعني إنها تقوم بهذا العمل اتركيه تناصحي معها من بعيد واتركيها تقوم بهذا العمل لعل الله عز وجل يوفقها ربما يعني توفق من الله عز وجل بترتيب البرامج وان تكوني معها لا تتركيها يعني تركا كاملا حتى يعني تكوني عونا لها على الخير فيعني نحن مبتلون بامثلة من هؤلاء ويعني الله ان يصبرنا وإياكم اخونا ابو عبد الرحمن كان يسأل يقول الداعيات الذين نراهم في القناة الفضائية والله اخي يعني انا لم ارى داعيات في قنوات فضائية محترمة مثل قناة الناس او الرحمة أو الحكمة أو نور الحكمة أو الخليجية أو بيانة أو الرأية او دليل او المجد او غيرها ماذا تقصد بالقنوات الفضائية مثل من؟ يعني قناة إيش مثلاً؟ وما هو السؤال الذي قبل اكتبه غدًا حاضر يعني اقرا طيب حاضر لا تتعصب عليه هل يصح ان المراه تدعو الى الله في القنوات المسموع والمقروء سؤال جميل جدا انا احيلك على على يعني كلام الشيخ ابو اسحاق الحلوي رحمه الله عز وجل وهو شيخنا وعالمنا وغيره من المشايخ يعني ظهرت طبعا عدة قنوات الآن آآ آآ تطلع فيها الأخت المنتقبة وتدعو إلى الناس وأنا يعني انا عن نفسي يعني أتحفظ على, على ذلك وأقول ان الأخت يعني الداعية ينبغي أن تدعو إلى الله عز وجل في مجالات الدعوة الغير آآ يعني آآ الغير مرئية مثل المساجد كما قال تفعل أمنا عائشة ومثل يعني الـ الـ الـ الـ أماكن عملها خاصة <تضحون> النساء ومثل أماكن تواجدها صديق مع صديقاتها وأقاربها أما أن تطلع على التلفاز وهي حتى إن كانت منتقبة فأنا يعني أعتقد أن ذلك يضر الدعوة لا يفيدها يعني القنوات المسموعة أعتقد أنه ليس فيها شيء لان يعني هي التي عليها الشبهه فالاخت يعني من عده أيام رأيت رايت قناه اسمها ماريه تاتي مع قناه, قناة الأمة وأخت واخت منتقبه تتكلم بصورة والله انا اعتقد يعني برؤيته بعيني زوجتي يعني تتأفف من طريقتها والاخت طبعا يعني ينبغي عليها أن تأخذ بأسباب الدعوة التي أكثر وأكثر في أسئلة أخرى أم صدعتكم صدعتكم أنا الليلة معيش سامعون وجذاك يا سؤال آخر هل يجوز للشيخه التي تقيم دروس ومحاضرات بالغرف الصوتية ان تسجلها وتنشرها على يوتيوب والمقر الاسلاميه جزاك الله خيرا يا اختي جزاك خير اا اختي الكريمه أم عمار يعني قال علماؤنا أنه لا يجوز ذلك لأن صوت المراه ينبغي ان تسمعه المراه انما ان تنشر يعني كلامها على الانترنت أو اليوتيوب او غير ذلك ويسمعها الرجال اعتقد ان فيه فتنه فإنما يعني تنشروا إلى أخواتها وتسمعوا لأخواتها فلا شيء في ذلك وأنا طبعا يعني إنما أنا مبلغ فأنا أنقل يعني إليكم كلام أهل العلم ويعني نحن لم نسمع أبدا والله يا أختي الدليل واضح أن يعني, آآ يعني آآ آآ أن ذلك من باب سد الذرائع من بابي حتى أن به من أعلمها ممن تفعل ذلك أختي انا طبعا أنقل لكم كلام أهل العلم قال أهل العلم أن ذلك لا يجوز لأن يعني ذلك مدعاة إلى الفتنة وصوت المرأة يختلف من أخت إلى أخت وربما يكون يعني سببا لفتنة من يسمعها وهو من باب سد الزرائع وعندنا في أصول الفقه أنه درء المفسدة مقدم على إيش؟ على جلب المصلح درء الم... المفسدة مقدم على جلب المصلح فكثير من الناس ربما يأخذ هذا ال... يعني الصوت ويفعل به الأفاعيل ونحن نحذر أخواتنا كذلك من الكلام مع الرجال و... و... والدعوة دائما. إن شاء الله ستأتي معنا في, في... في أساليب الدعوة الدعوة الفردية والدعوة تكون من الرجل إلى الرجل ومن المرأة إلى المرأة لا ينبغي أبداً أن تكون الدعوة بين رجل وامرأة لأن الشيطان سيكون ثالثهما على طول وإن كانوا يتكلموا في البقاري ومسلم والله بعضهم يتكلم مع الأخت في إغاثة اللهفان مما كائد الشيطان كتاب ابن القي إغاثة اللهفان ويقع في الحرام وهو يدرس له هذا الكتاب فأقول دائماً يعني أن الإنسان دائما يبعد عن مواطن الفتن والأخت ممكن يعني يكون لها أساليب دعوية عظيمة في مواقع أخوات في يعني موقع طريق الأخوات طريق الإسلام انا لم أرى الأسئلة التي تطرح المكتوبة على الشات هل العيم عندي التي تطرح يعني أنت لا تراها مكتوبة أمامك ربما يا أخي يكون الجهاز يعني اا حقك في جن او شيء نقرا عليه ان شاء الله اللي طرق بابكم به بس اقرا عليه الرقيه الشرعيه طيب <تصفيق> اقرا عليه الرقيه الشرعيه وان شاء الله يعني يشفى باذن الله الكتابة يعني الكتابه مكتوبه جميعا نراها الان هناك أسئلة أخرى أم ننهي من كان عنده سؤال فليكتبه ومن أراد أن ينصره فليتفضل وسامحوني على إزعاجكم ويسامحوني على التطويل عليكم بارك الله في الجميع امين امين وياكم يا رب يذكر الله غيرنا اخو ابو عبد الرحمن احسن الله الى الجميع انا يعني اذكر نفسي واياكم بقول الشاعر تزود للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العبادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي اجعلوا بيوتكم مكانا مسجدا اجعلوا بيوتكم مسجدا تقام فيه حلقات العلم وتشغل فيه القنوات الإسلامية التي تنشر العلم لا تجعلوها مكانا ومرطعا للشريطين أيها الإخوة والأخوات وذكروا نفسي وإياكم ويعني أقول لكم دائما أن الذي يعمل في دنياك بهذا الدين يكرمه الله عز وجل أن يموت على هذا العمل فالإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقول لقد أجر الله عادته الكريمة بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فالذي يعمل بهذا الدين لا بد أن الله عز وجل أن يموت على هذا الدين قال الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويصعل الله ما يشاء يعني أختم بي يعني هذا الرجل المؤذن رحمة الله عليه وهو يعني الشيخ عمر ابن محمد العقيل رحمة الله عليه كان مؤذنا صالحا وانظر إلى, إلى, إلى الذي استمر على الطاعة يوفقه الله عز وجل بعد موته على الطاعة يقول ابو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري يقول كان خالو ابي وابن عم جدي الشيخ عمر بن محمد العقيد يقول كان مؤذنا بالمسجد الحسيني خمسة عاما تخيل يؤذن خمسة وثلاثين سنة يقول أدركت منها ربع قرن خمسة وعشرين لم يتخلف عن فرض واحد لا لحر ولا لبرد تخيلوا خمسة وثلاثين سنة لم يتخلف عن المسجد للأذان يقول لما مات هذا الشيخ في الرياض رحمة الله عليه مات وعمره تسعون عاما وكان رجلا مقعدا يقول فلما حضرته الوفاء بعد صخوة الموت وجده ابنه محمد واقبا بعد أن كان مقعدا ويصبح بجمل الأذان يقول الله أكبر الله أكبر وهو يموت يؤذن وهو يموت تخيلوا لأنه أثنى عمره بطاعة الله عز وجل فأكرمه الله عز وجل في موته وبعد موته بأن يصدع بالأذان فكونوا كذلك مذكروا نفسي وإياكم ما هي وصيتكم لمن بدأ طريق العلم الشرعي وبما يبدأ <تصفيق> وصيتي أولا الإخلاص الإخلاص جزاكم الله خيرا الاخلاص قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء فاول طريق للعلم الشرعي هو الاخلاص وثانيا اختيار اهل العلم الثقات الاسباب الصالحين من ائمه اهل السنه والجماعه وثالثا اختيار الطريق مثل الوسيلة لطلب العلم ومثل الكتاب الذي ستدرسه ورابعا اختيار البداية وأول شيء يبدأ به المسلم والمسلمة هو العبادات العبادات التي تتعبد بها يعني بعض الإخوة ربما يبدأ بحفظ المتون ويبدأ بالبخاري ومسلم ومسلم وباقي المدون الشرعية وهو يخطئ في صلاته ووضوئه بل ويخطئ في قراءته الفاتح فأقول ابدأ بالعبادات وأعظم العبادات هي قراءة القرآن والصلاة فابدأي أيها الاخت الكريمة بتعلم القراءة الصحيحة قراءة القرآن الكريم وابدأي حفظ القرآن ثم بعد ذلك إذا دخلت على فقه فابدأي بالأمور التي تتعبدين بها مثل أحكام العبادات الصيام الصلاة بأن, ب, بكل ما يخصها ثم بعد ذلك العقيدة كتب العقيدة كتاب التوحيد كشف الشبهات الأصول الثلاثة العقيدة ال, ال, الوسطية العقيدة الطحاوية وغير ذلك ثم بعد ذلك علم الحديث وبدأ الأربعين النووية ثم آآ آآ آآ عمدة الأحكام ثم زادوا المستقنع في اختصار المقنع وغير ذلك وكلما يعني يبدأ وابدأوا دائما بالمختصرات لا تبدأوا بالمطولات المختصرات يعني الكتب الصغيرة أولا ثم بعد ذلك المطولات بعد ذلك وأحيي على أعظم الكتب وهو حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله بشرح فضيلة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح بن كتاب اسمه حلية حلية طالب العلم بشرح الشيخ ابن عثيمين حلية طالب العلم طبعا للشيخ بكر أبو زيد, أبو زيد رحمة الله علي عليهما حلية طالب العلم بشرح الشيخ ابن عزيمين اقرأيها يقول يقول يخطي الكريمة والأخوات ستجدين فيها درر والله درر من أراد أن يبدأ يعني ويتعلم أدب طالب العلم فليبدأ بهذا الكتاب وإن شاء الله يعني إن التبس عليك فيه شيء إن شاء الله يعني نتكلم فيه بإذن الله عز وجل أي سؤال آخر تفضل أخي أبو عبد الرحمن جزاك الله خيرا على حضورك أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك وحسناتنا والجميع أي سؤال وجزاك احسن الله إليك وبارك في أهلك ومالك وولدك أي سؤال لقوات أي سؤال وجذاته طيب أستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله عز وجل أن يزمعني وإياكم على خير ومعاهدنا إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله عز وجل بعد غد وسيكون لقاؤنا بإذن الله وفيكم وحفظكم وسيكون لقاؤنا في السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعني معنا إن شاء الله كتاب هذا الحبيب يا محب وكتاب الرحيق المختوم وكتاب يعني السيرة النبوية وغيرها من كتب السيرة سآتي لكم بمختططات وزهورا من هذه البستين أسأل الله عز وجل أن يزمعني وإياكم دائما على خير وعلى طاعة أقول قولي هذا وأستغمر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخبرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا أخاكم من الدعاء وجزاكم الله خيرا